ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وَمَنْ صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أَنْتَ العزيز الحكيم وَقِهِمُ السيئات وَمَنْ تق السيئات يَوْمَئِذٍ فقد رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هو الْفَوْزُ العظيم إن الَّذِينَ كَفَرُوا ينادون لمقت الله أَكْبَرُ من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون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 فَأَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون